बुक थ्यू दोन इस्नन इस्नन कुटुंबीय अला الجد आजोबा अलजद्जी अलजद्द الجدة تي اني تي هو وهي هو وهي وديل الاب الاب اي الام الام تي اني تي هو وهي هو وهي مولغا الابن الابن ملغي الابنه الابنه تو انيتي هو وهي هو وهي भाऊ الاخ الاخ بهن الاخت الاخت تو انيتي هو وهي هو وهي كاكا ماما العم او الخال العم او الخال كاكو مامي العمه او الخاله الْعَمَّةَ او الْخَالَةَ تَيْ آنِ تِي هو وَهِيَةَ هُو وَهِيَةَ ام هي ایک كُتُمبه آهوت نحن عائلة نحن عائلة كُتُمبه لها النهي العائلة ليست صغيرة العائلة ليست صغيرة कुटुंब मोठे आहे अल्याग गबीरा अल्याग गबीरा। अल्याग गबीरा।